الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم جنات عدن يحلو مبا وحسن ما آبا كذلك أعطيناك فيم مَن قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ أُمَمٌ لَتَسْأَلُنَّ عَنْهَا الْأَحْقَابَ إِلَيْكَ يَرْجِعُونَ بَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مَا لا اله الا الله وعليت وكت وعليه ما تب ولن ان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا افَلَمْ يَهْدِى أَسِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءَ اللَّهُ لَن نُّغْنِيَنَّهُ نَسًا جَمِيعًا وَلَا يَذ تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولا قد استهزئ برسول من قَبْلَكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخْلَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَانِ على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبه يُونُ <تصفيقونه> نُبِ بِمَا لا يَعْلَمُ في فالذين للذين كفوا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل لله فما له